ولم يدعن لها فضرر ذلك مقصور عليه وليست عليكم رقيبا احصى أعمالكم إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم إذا النبي ليس حفيظ بل إنما هو مبلغ عن الله رسالاته ولذلك الداعي الذي يدعو الى الله يدعو الى الله على بصيرة وليس مطالب بالنتائج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 فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا أيها المؤمنون الاصنام التي يعبدها المشركون مع الله وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب حتى أي لاجله حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه وما وكما سجن لهؤلاء ما هم عليه من الضلال زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا فأتوا ما زينا لهم ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة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 أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون بل يبقون على عنادهم وجهودهم لأنهم لا يريدون الهداية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهم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 أنه عن سب آلهة المشركين حذرا من مفسدة أكبر وهي التعدي بالسب إلى جناب رب العالمين قد يحول الله بين العبد والهداية ويصرف بصره وقلبه على غير الطعام عقوبة له على اختياره الكفر إذا الإنسان ما ضر الانسان مثل معاصيه فعلى الإنسان أن يحذر المعاصي وأن يبتعد عنها غاية البعد وأن يتضرع إلى ربه ومولاه لاجل أن يهديه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته